وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا, فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَ وَثُلَاثَ وَارُبَاعِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ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 وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصي بها او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 وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم, وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم والتي دخلتم بهن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 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الْفَرِيضَةِ إِنَّ الله كان عليما حكيما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 فانكحوهن بإذن أهلهن وأتونهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان.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 وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاءا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وما يكون الشيء القانو قرين فساقرين وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة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 بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم, ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا الله بكفرهم قليلا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 وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا الَّذِينَ نَسَنَقِيرًا أَم يَحْشُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ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 ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطْئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قد أَنْعَمَ الله علي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 افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين حسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها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 ثُمَّ أَيْنَمَا اتَّزَللُكُمْ فَدَمَّ يقاتلُكم وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ أَغَادِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْمِنُوكُمْ قَوْمَهُمْ كُلَّمَا أُرِدَّ إِلَى الْفِتْنَةِ ارْكِسُوا فِيهَا فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم, فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَغْفِرِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عفوًا غفورًا وَمَن يُهَاجِرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجْدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرَةً وَسَعَهُ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ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 فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً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 وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا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 ولو ظلّنهم ولو مني أنهم ولأمرنهم آذَانَ ولا فلا آذان الأنعام ولأمرنهم ولأمرنهم خلق الله وما يتخذ الشيطان وليا من دوله إِنَّ اللَّهَ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينَ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً أُلَاءَكَ مَا أُوَاعِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجْدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً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 فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا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 وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ من بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا صلحا والصلح بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وأحضرت الأنفس الشح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 فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 تَهُ خيرا لكم إنما الله إله واحد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 وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَغْنَوْا عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ بِكُمْ ونزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واتصموا به فسيُدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما